بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاه واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم منجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولاه وجمع فأوعاه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 119. والمحروم 110. والذين يصدقون بيوم الدين 111. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 112. إن عذاب ربهم ويومأمون 113. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت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 114. وإنهم على صلاتهم محافظون 115. أولئك في جنات مكرمون 116. فما للذين كفروا قبلك مطعين 117. عن اليمين وعن الشمال عزين 118. كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم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 لا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 112. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 113. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون